التائبون العابدون الحالدون التائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنطار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العزرة من بعدنا كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم